ألف لامين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما, لتنذر قوما ما أتاهم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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ قَلِيلًا مَا تَشْكُونَ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا, أئنا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هم قائ ربهم كافرون قل يتوفكم ملك الموت الذي يوكل بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَوْا Hey. سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم, وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن النضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم, رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس أما الذين فسقوا فمأوا أظلم <تصفيق> من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 أبدا ما بقيتنا واجعلها اللهم الوارث من منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا جعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين وأصمح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصمح لنا ديننا التي إليها وأصمح لنا اخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم يا ربنا احسن خاتمتنا وعاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عفو تحب العفو عنا اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت به اجبت الا تخرجنا من بيتك هذا إلا قد اعتقت رقابنا وغفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وشقيت مرضانا وفرجت همومنا وغمومنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته ولا والدا الا وفقته ولا ولدا الا اصلحته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا وانتنا على قضائها ويسرتها لنا يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون يا من لا تختلف عليه Amen. وَنَجَّنَا مِنَ النَّارِ Oh <laughs> وارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحيان وعنواتان اللهم من كان منهم حيا فمتعوا بالصحه والعافيه على طاعته ومن كان منهم نيتا رهين قبره اللهم فانثر لفضيله <تصفيق> الدكتور عداي الدين اللهم من اراد بلادنا وديننا وامننا وشبابنا وفتياتنا بسوء فاشغله في نفسه ورد كيدا في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم يا ربنا وكن مع اخواننا المرابطين على حدود بلادنا انت اعلم بحالهم منا تول امورهم بنفسك اللهم هذا الدعاء ويمكن لجاهه وهذا الجهد عليك التكلام وأنت المستعان سبحان ربك رب لعزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جماعة